موزي موزي أنا كثير بحبك بتعرف مجاد وعشان هيك جبتلك هدية كبير كبير جبتلي هدية؟ ها هدية كبير كبير كبير ومدورها مجاد وبتشطش لورها مدورها وبتشطش لورها ها شو هاي توتي؟ بتبلش بحرف الطه طه؟ ها لا شكرا توتي يانا شو لغا الله؟ ايه بتلاش بحرف الطاء اه طائي طا ايه شمامي جبت بتلاش بحرف الطاء اه بطاطا بطاطا موزي موزي جبت لك طابي bi ta فوتبول نضربها على طول Beep. Top tip, top tip, blit obi